اقسام الناس وفيها أصول الإيمان وكليات شريعة مما تضمنته هذه السورة الكريمة الرد على اليهود وبيان عيبهم وأيضا مر عندنا في الصفحة السابقة من كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم فجاء البيان هنا في هذه السورة بعد ذكر الانتصار للقرآن في ترموه المقطعة ذلك الكتاب اي هذا الكتاب الذي ما بعده كتاب فمن سار عليه كان على صراط الله المستقيم وبين ربنا عوار اليهود في آيات عديدة حتى لا يكون الإنسان على طريقتهم بل يسير الإنسان على طريقه الله تعالى التفسير سمي سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن وهي حروف لا معنى لها ولها مغزى أما كونها لا معنى لها فلأن الحرف عند العرب لا معنى له طبعا هذا الأصل في الحروف التي تتبنى منها بنية الكلمة أما حروف المعاني كحروف الجر وغيرها فإن لها معاني وأما كونها لها مغزى فلأنه لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بهذا القرآن الذي يتكون من الحروف التي تتكون منها الكلمات التي منها لذا يغلب عليها أن يأتي بعدها أمر يتعلق بالقرآن الكريم كما في هذه السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك القرآن العظيم لا شك فيه لا من جهة مصدره ولا من حيث معناه فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا في القرآن هذه في الآية الثانية لا في القرآن العظيم لا شك فيه لا من جهة مصدره ولا من حيث فمعناه فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه وذكر ربنا في الايه الثالثة والرابعه صفتهم اقرا الآية وال... الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل, إليك وما أنزل قبلك هم يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا، مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأداء. بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وسننها طبعا في الكتاب واجباتها على مذهب الحنابلة ونحن نقول وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وسننها مع الخشوع والخضوع والاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة ورهبه وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالذكاء أو غير الواجب كصدقة التطوع نقول وغير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء من قبلك دون تفريق وهم الذين يؤمنون ايمانا جازما بالاخره وما فيها من الثواب والعقاب نعم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهدايه وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون من فوائد الآيات تضمن القرآن الكريم انواعا من الأدلة القاطعة لكل شك الدال على أن تنزيله من لدن حكيم عليم لا ينتفع بما في القرآن من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبر عنه سبحانه كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد وهما عنوان السعادة والنجاة الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورث الهدايه والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة هنيئا لمن أحسن لعباد الله تعالى مخلصا في عبادة الله تعالى وقام بأداء حق الله تعالى وبالصدق على عباد الله أسأل الله أن يجعلنا والسامعين ممن يقومون بدين الله حتى قيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته